وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وطاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤوي ومن في الْأَرْضِ جميعا ثم ينجيه كلا إِنَّهَا لغى نزاعة للشوا تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلقها لوعى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 والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغاء ذلك فأولئك هم العادون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 رُمون فَمَال الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُضْعِينٍ عَن اليمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِّين أيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّ ما خلقناهم مما يعلمون فلا اقسم برب المشارق والمغارب اننا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين